إقتضى للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم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 ثم صدقناهم الوعد فجئناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين لقد أزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقلون